سيئات أعمالنا أن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رسوله وصفيه وحبيبه اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم جسيما كثيرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصنة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادتنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا زيادة لنا في كل خير اللهم أجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر اللهم إنا نسألك يا ربي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن تهدينا وتسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم آت نفسنا تقواها زكها أنت خير من زكها أنت وليها مغلاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو بنو ماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عبل فينا قضاءك نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحرى من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابه منا وجلاء حزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء ليل وطراف النهر نحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحلل، يحل حلالا ويحرم حرامة، ويؤند متشابه وإطلو حق تلاوته وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم نور صدورنا بالقرآن اللهم اجعلنا لصبرنا نورا يا رب العلي صدرنا نورا يا أكرم الأكرمين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العفو والعفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء سوق القضاء وشماتة الاعداء ونسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه ومرض ومرضا غير مخذ ولا فاضح ونسالك يا رب رحمتك اللهم انا نسالك رحمتك اللهم رحمتك اللهم نسالك رحمتك اللهم اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت لا اله الا انت اللهم انا نعوذ بك من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر لساننا ومن شر قلبنا ومن شر منينا يا رب العالمين ونسالك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون كريم وتحب العفو فعف عنا اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا وإن أردت بعبادك فتنا فتوتنا غير مفتونين اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا ونقنا منها كما ينقذ الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بسمعنا وبصرنا واجعلها الوارثة منا يا ربي منصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهننا اللهم عطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم رضنا وارض عنا يا كريم الإحسان يا واسع الفط ثم أما بعد يا حبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل اليوم بإذن الله أحكام النون الساكنة والتنوين وقد يعني ودفت أن أذكر لكم أحكام النون الساكنة والتنوين بعد قراءتي الحرف النون لما يتعلق بهذا الحرف من أخطاء تقع حين قراءتنا لأحكام النون الساكنة قراءتنا للإظهار وقد ذكرت في الأسبوع الماء الماضي أول حكم من أحكام النون الساكنة قدتكم حكم اللي هي الاظهار فالبعض عندما يقرأ الحرف المظهر لا يعطي ذلك الحرف حقه لا يضع لسان في مخرج النون كما ذكرت في الصورة في الأسبوع الماضي أو في مخرج النون في الأسبوع الماضي ولا إذا وقف عليها لا يعطي حق هذا الحرف ولا مستحقه يعني لما نيجي نقرأ كثيرا لما تيجي تقرأ مثلا حرف النون وتقف عليه زي مثلا كلمة على سبيل المثال في الفاتحة رب العالمين عندما نقرأ رب العالمين البعض تقع منه حرف النون تماما عندما تقرأ تقول رب العالمين أين النون أين صوت النون أين مخرج النون أين صفة هذا الحرف المظهر سواء وقع ذلك الحرف في أول الكلام أو في أوسطه أو في آخره أو وقع هذا الحرف في اللي هي أحكام النون اللي احنا نتكلم عنها إن شاء الله النهاردة بإذن الله أو التنوين ولذلك ودبت أن أصل أحكام النون الساكنة وأصحح الأخطاء عند تلاوة اللي هي خاصة الإخفاء وما يطرأ عليه في من أخطاء عند تلاوة الحروف المخفاة وذكرت لكم في الأسبوع الماضي عند قراءتنا لي مثلاً آخر سورة في القرآن بنقرأها اللي هي سورة الناس وأنا عندما أقرأها وعند يقاه البعض يقول ذكرت أن عند قراءتنا نقول مين شر مين شر مين كأن كأن النون فيها يع مين شر ولذلك من نتعرف النهاردة على أحكام النون الساكنة ذكرت في الأسبوع الماضي أن أول حكم من أحكام النون الساكنة هو حكم الإظهار واليوم ستحدث معكم عن الإظهار الإظهار من لغته هو البيان إصطلاحا طبعا إخراج الحرف من أخراجه من غير يقومنا في الحرف المظهر قلت حروف الإظهار اللي هي سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين قلتها اللي هي الحروف حرف النون الساكنة او التنوين الذي يأتي بعده اي حرف من حروف الحلق الايه الستة اللي احنا عارفينهم حمز او هاء عين او حاء غين او خاء لزيك عندما اقرأ وينأون لابد ان اضع لساني في مخرج النون واقرأه كالتالي ين ين أون, ين أون ين أون اظهار النون وقلت اخطاء كثير ممكن اقع فيها عند قراءة الحرف النون ده حتى الساكن المظهر إني ممكن أعمل فيها قطع في الصوت. بعض الناس تقرأ ين أونا، فكأن حرف النون حرف شديد. وكما ذكرنا إن من صفاته الباينة، أي صوت الحرف وسط. لا بيجري زي الرخ، ولا بيقطع هذا الحرف الشديد. يبقى المفروض وأنا بقرأ حرف النون أبدل صفة التوسط اللي هي الباينة. يبقى وأنا بقرأ وهاقول وين أونا، وين أونا. وكذلك من أجر، مثلها. هذه البينية في النون اللي بعدها الهمز اللي هي حروف بقية حروف بائية الإظهار الحلقي اللي هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء ونسميه عشان كده هذا الإظهار في النون الساكنة بسميه إظهار حلقي أتت النون أو التنوين بعده أي حرف من حروف الحلق الستة اليوم سأتحدث عن الحكم الثاني وهو حكم الإقلاب نغى من حيث اللغة يعني إيه الإقلاب يعني التحويل حول حرف لحرف تاني هقلبه اصطلاحا جعل او جعل حرف مكان اخر اي قلب النون بقلب النون الساكنة والتنوين ميم مع اي حرف بفعل هذا التنويل مع هذا الاقلب او هذا الاقلاب بفعله عندما يأتي النون بعد حرف الباء عندما اقرأ كلمة زي كلمة ايه انبئهم في همزة ونون بعد النون باء في نون هنا عندك بعد النون باء النون اللي بعدها بقى دي هعمل فيها ايه هنقول هنعمل فيها حاجة اسمها اقلاب اقلب الحرف اقلب النون عندي ميم مع مراهات ان انا بديها الاخفاء واظهر فيها الغنة خلي بالكم يقع اخطاء كثيرة جدا في قراءة الاخفاء اولها ان بعض الناس تقلعها تقول ان بيئهم ان ان تظهر نون ان بيئهم وتعملها كأنها نون خطأ هي المفروض انها اقلاب هي ميم هي قلبة سميما الخطأ الثاني يقع اني ما بديهاش الغنى بعد الناس تقول انبئهم ما بتديش الغنى هذا خطأ اخر المفروض اراعي اني واحد اقلب حرف النون هيبقى ميما مع مراعاة في هذا الحرف الجديد اني اراعي فيه الاخفاء واعتقذ من الغنى ويكون مع حرف واحد اذا اتى بعد النون حرف الباء النون في كلمة واحدة زي كلمة ايه أن أن بئهم اقرأيها معايا أن فيها ميم أن أن أن أن أن بئهم وفي كلمتين أنبوريك أن, أن. النوم بقت ميم أنبوريك وفي التنوين طبعا لا يكون كما تدروا انه إلا يكون إلا سميع بصير لا يكون إلا في كلمتين ما هو السبب في وقوع الإقلاب؟ يبقى أنا أول خطأ وقع عندي في الإقلاب وبصلحه إن زي ما قلت لك بعض الناس تقرأ النون نون تقول أن بهم المفروض تعمل هنا الإقلاب تتحول حرف النون الحرف إيه؟ ميم مع إخفائه أن بهم ومع وجود الحاجة الثالثة اللي هي الغنى ما هو سبب الإقلاب؟ العلماء قالوا ايه في سبب الاقلاب قالوا السبب في الاقلاب عصر الاتيان بالغنى في النون والميم مع الاذهار ثم اطباق الشفتين لاجل الباق قالك يعني لما بتيج الكلمة دي لانا قرأتها نون بيبقى العملية فيها عصر ولذلك كانت تعين لذلك قراءة الحرف مخفى ايه قراءة الحرف يقلب قالك ان انا بقلب للميم هيبقى اسهل وبعد كده يبقى فيه اخفاء ولذلك توصلوا الى هذا يعني قراءته بالاقلاب ايصر على اللسان من قراءة النون, من قراءة النون إيه نون كأنها نون كده مظهرة يعني لماذا خصت الميم بالقلب بدون غيرها من الحروف ليه بقى بالذات بنقول الميم بتقلب يعني تقلب إلى ميم بدون غيرها من مح... الحروف لمشاركتها في الباق مخرجا والنون صفة يعني شاركت مع الاتنين في حاجات فلإقلاب ثلاثة أعمال إذن لما نيجي أجيب القلب يبقى في الإقلاب أقولت بنقلب إزاي تعملي ثلاث حاجات واحد لازم تجوني على فهم ودراية بهذه المسألة عشان أأتي بالإقلاب. واحد قلب قلب ايه ايه قلب النوني ميم 2 اخفاء بعد كده اخفاء طبعا في الايه في الميم الجديدة مش كده ثلاثة اعطاء زمن الغنه يبقى ده المفروض ان ولذلك هنا نقول صاحب التحفه ايه والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنه مع الاخفائي هذا البيت يؤكد ان الثلاث اشياء دي لابد بد ان تكون او تأتي اذا اتيتي بالاخفاء ولذلك الاخطاء اللي بنقع اللي بتقع فيها ذكرتها لكم ان هي عدم الإقلاب، عدم الإقلاب بالاتيان بالميم اثنين، عدم الاتيان بالغنة ثلاثة، إن المفروض ده حرف الميم يُقرأ إيه بالأخف كأنه مخفى الحكم الثالث الإضعام، ده الحكم بقى ده فيه يعني كلام كتير شوية هنتكلم عنه في الإضعام وأنواع يعني الإضعام. الإضعام من حيث من حيث خلي بالك من حيث اللغة إدخال حرف، أدخله في حرف. ادخله في حرف. يعني ده بالنسبة للغة هدا الادخال الاصطلاح التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشدد خلي بالك هيبقى حرفه واحد يعني الاولان احاوله للتاني زي التاني وبعدين هيبقى التاني نتيجة كده هيبقى حرف مشدد ادخال فيه تماما ايه حروفه؟ حروفه زي ما احنا عارفين مجموعة في ست مجموعة في لفظ اسمه ايه؟ يرملون الياء والراء والميم واللام والواء والنون اكيد كلكم او كثيرات منكم يعرفوا اللي هي حروف الستة للمجموعة في لفظ يار مينون لحروف الاضغام بس اخدي بالك في الكلمة دي في هذه الحروف بعض الحروف بعد النون هيبقى فيه غنة وبعضها بعد النون او تاني وبعضها لا يكون فيه غنة ولذلك يقسم الاضغام في الحروف دي الى اضغام بغنة واضغام بدون غنة الضغام بدون بالبالغنة اللي هو أحبه إيه السمنة اللي هو يرملون إلى نصفين الضغام بغنّة وإضغام بدون غنة الضغام اللي بغنّة أربعة ح أحرف في لبض ينمو فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة بشرط أن تكون في آخر الكلمة يعني أو بعد التنوين ولا يكون طبعاً إلا في آخر الكلمة وجب ضغام أي ضغام النون الساكنة أو التنفيه مثال على ذلك النون مع مع دي في كلمة في أ في آخر ما يقول ماي يقول دي في كلمة في أخر الكلمة والياء في أول الكلمة الثانية هزي أنقع الإضغام هتقرأي هتغفي بقى هتودي تماما النون مش موجودة هتبقى مش موجودة هتدخل تماما في الياء ولذلك، ما بتقوليش مي ما تقوليش بابه لم تتقرأها مي يقول مي يقول خطأ اغفي تم... اغفي تماما النون مش اغفاء لا اقول لك اضغمي تماما النون يبقى مي مي ماء مع الغنة من من نعمة الأحرف أنا لك النون مع الياء والنون مع النون النون مع الميم النون مع الواو دي الأربعة اللي هم الإضوان بالغنة النون مع النون يبقى كأن النون الأولانية تدخل في النون الثانية عشان كده بتقوى من من من نعمة من ماء ما تقوليش من ماء من ماء قولي على طول من ميم كأن عندك مين؟ ميم ماء مين ولي ما تقوليش مين ولي مين ولي قولي على طول ميم بعدها واو مو مو ميو ولي يبقى النون الأولى اللي بعدها يا يعني تقرأي كأنها نو ميم بعدها يا تبقى مي, مي. ودي الغنة الزمان الغنة النون اللي بعدها نون تبقى من وكأنها نون الثانية المشددة النون اللي بعدها م اخف و اذهاب النون الاولى تماما ادغميها وظهري الميم الثانيه وظهري الغنه م كانها م مما من ولي استوبي على النون الاولى تماما واقراي بعد الميم اللي هي من واو اقراي بعد الميم الاولى اللي هي بعدها نون استوبي على النون دي لانها دخلت خلاص ادغمت في النون في الواو الثانيه يبقى مو مو تقرا مو مول ولذلك كنت بتقرأي بعض الناس والميل ميو ميل كأن اليو لسه ان تحت مكسورة. أنا قلتلك ان الغنة سكون. لما بتقرأي النون الميم مينوال يبقى تقرأي ميم مكسورة. ثم ميو ميل ميل طلاش هاي فوق تاني كأنك بتقرأي ساكن. مينوال وكذلك مين ما بتكسره عند الميم. طلاش هاي فوق عشان تقرأي ميم مين ما. وكذلك عند النون من قبلها من. من نعمة من نعمة ما تقوليش من نا لا من من من طلع شفيف في المين نعمة عشان تبقى قراءتك صحيحة لي المكان اللي هو مكان الاضغام وكذلك مي يقول مي ما تقوليش مي وكأنك تتقرأي كسر مي, مي مي مي مي كأن النون الساكنة يا جماعة زي ما قلتلكم شكل الشفيف زي ما ذكرتم تكرارا ومرارا شكل الشفيف ايه في النون الساكنة ولذلك مثال مثلا في التنوين وانا بقرا في التنوين وجوه يومئذ ناعمة خلي بالك هقرأها كالتالي وجوهي وجوهي فوق شفيك يربطها شفيك وجوهي وجوه يومئذ ناعمة سرر مرفوعه سُو خلي بالك عندك دواعي سُرُم رجع شويك في الميم رجع شويك كان ده الميم سُرُم سُرُم مرفوعة نعيما وملكة نعيم و... ما فيش نون خالص هنا ابدا نعِ لأنها أضغمة نعيم و ملك رجع شبابك عند مكان الغنه رجع شفايفك نعيم و بس نواو عشان واو نعيم و ملك لان دي مخرج الواو يبقى ادغام ده الادغام بغنه يبقى يبقى اذا شرط هنا لما نعرف ان شرط الادغام هنا بالنسبة شرط الادغام انه يكون من كلمتين بان يكون المدغم في اخر الكلمة الاولى والمضغم فيه في اول الكلمه الثانية زي ما تقدم وذكرت لكم ويسمى الادغام هنا يعني خلي بالكم ان يسمى الاضغام بغنى اضغام ناقص لذهاب الحرف انت شفتي النون وانت بتقرائي ما يعمل مثلا وهو النون او التنوين ولكن بقاء الصفة اللي هي الغنى وهي الغنى فيكون الاضغام غير مستكمل التشديد. مقتلع كلام يعني بعض العمائي بيقولوا ايه بيقول إن, ان الاضغام بغنى يكون ناقصا مطلقا لكن اللي عليه الجمهور بقول ايه بأنه انما يكون ناقصا يكون ناقصا اذا اضغمت النون استاكنة او التنوين في الولياء فقط دا الناقص. أما إذا أضغطت في النون أو الميم فإن الإضمام حيز إن يكون كامل. ليه كامل؟ لأن كل في لأنه إيه في كل من المضم والمضم فيه غنة. ده في غنة وده في غنة. فإذا ذهبت غنة المضم بالإضمام بقيت غنة المضم فيه. يعني اللي موجودة دي غنة المضم فيه. عشان كذا بيقولوا بعض العلماء بيقولوا إيه إنه هو فعلًا ده بيبقى هذا الإضمام هنا في الحالة دي أقدر أقول إنه هو حين إذن يكون كامل لأن هو كل الحرف الاولاني بصفته بشكله بصوته كله انتهى اللي ظهر بس الحرف التالي عشان كده بيسموه اضغام كامل بيقول هنا ايه مسألة هامة اذا اجتمع المضغم والمضغم فيه في كلمة واحدة ايه الحكم هنا؟ في كلمات معينة بيبقى المضغم والمضغم فيه في كلمة واحدة النون وبعدها اللي هي حروف الاضغام اللي احنا ظهرناها دي قالك هنا لو موجودة في كلمة واحدة لازم نظهرها ويسمى هذا اظهارا مطلقا زيك لما اجي اما اقول لك ما الفرق بين الاظهار المطلق والاظهار الحلقي ما الفرق بين الاظهار المطلق والاظهار الحلقي سؤال الفرق جاوبيني على هذا الامر ما الفرق بين الاظهار المطلق اللي اتكلمت فيه في الاسبوع الماضي وابتدت النهارده في بدايه الدرس والاظهار الحلقي الحلقي اللي اتكلمت فيه في الاسبوع الماضي الاظهار اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الاظهار الايه المطلق والإظهار الحلقي ما الفرق ممكن تكتبولي تعليق ما الفرق بين الإظهار الحلقي مع حروف الحلق السفته والإظهار المطلق والإظهار المطلق والإظهار المطلق قولي كهوة عشان تعرفي ما الفرق الإظهار المطلق وقع هذا النوع من الإظهار في اربع كلمات في القرآن عشان كده لازم محد يسألك وقولك ده إظهار مطلق ولا اظهار حلقي كلمة مثلا إيه من عاملة من عاملة الزهر مطلق ولا حلقي حلقي طيب الدنيا النونها وبعديها يا في نفس الكلمة مش أنا لما بكونت النون بعدها يا ما يعمل بعمل فيها غنة لو كانوا في كلمتين طيب هنا بالنسبة لو ما في كلمة واحدة يعني أدي النون مثلا في كلمة الدنيا النون بعديها يا أنا لما كانوا في كلمتين بقول ما يعمل بفي غنة لكن ببقى الدنيا في كلمة واحدة بقول الدنيا مظهرة طيب كذلك إذا كانت مثلا بقى تبعدها حرف واو نون ساكنة كلمة مثلا قنوان قنوان وأنا بقرأ النون بعدها واو طب ما أنا لو قرأت النون بعدها واو زي منوال بقرأها منوال بقول اضرام هنا مظهرة نون هنا بقول قنوان بصورة الأنعام طب لو قرأت صنوان دي نون بعدها واو صنوان وأنا بقرأها المفروض ان انا لو هقراها في كلمتين مثلا زي قلت لكم النون بعدها واو زي ايه من وال, وال لكن في كلمة واحدة بقولها فنوال طب ليه ما ساكنة نون بعدها واو ليه ما ادغمتهمش زي ما عملت في الكلمتين عملت فيهم ادغام كما في في وجود كلمتين وكذلك كلمة بنيان عشان كده لازم تميزي لازم اكون عندي كمان مش ممكن ابدا يكون واحدة بتحفظي القرآن وبلاغتي درجة من في حفظك للقرآن حفظتي جزء ولا 2 ولا 3 مش ابدا تميزي بين الإظهار الحلقي والإظهار المطلق ليه؟ الإظهار المطلق هنا لأ قل إلا أربع كلمات تقولي لها، سأخ المطلق دول incident ك... في أربع كلمات في القرآن فقط وهم كلمات الدنيا وكلمة بنيان وكلمة قنوان وكلمات صنوان أربع كلمات دول بتظهر فيهم النون مع أن المفروض لو في كلمتين بتضغم النون السبب في الإظهار إيه؟ طب ليه بظهرها مع ان النون هنا ساكنة وبعدها الحروف اللي انا بقول عليها ان الحروف دي لو جت بعد هذا الحرف بيحصل فيه اضغام السبب اننا بظهر في هذه الكلمات لان لو انا تخيلي لو شطبت النون دي وعملتها اضغام في الدنيا هتقرها الدية الدية راح المعنى التبس بنيان مثلا بيان التبس المعنى تماما قنوان قوان ولذلك السبب في اظهار هذه الكلمات لان لا يلتبس في ان معنى يعني ما ينفعش ان انا اقرا كذلك هنا امر برده لابد اننا نعرفه وتلحق النون في الهجاء يعني ولازم نفهمها واحنا بنقرا لمثلا كلمه ياسين دي نون اهي بعدها والقرآن ياسين والقرآن الحكيم وكلمه نون والقلم تلحق النون هنا بهذا النوع من الاظهار فلا تدغم بحظ يعني بعض الق في القرآن. متيجي تقرأ الدخ دي شاء الله يمون عليك بعضكوا في عنده قراءات لك والبعض ما بده شقراءات لما تيجي تقرأيها لحفظ يبقى كيف تقرأيها لحفظ؟ كيف تقرأي كلمة ياسين والقرآن الحكيم لحفظ؟ لأنها مظهرة مظهرة عند حفظ نون والقلم يوم كيف تقرأيها لحفظ؟ حلي لي كلمة ياسين والقرآن عشان تقرأها لحفظ عند لما تيجي ممكن تكوني بتختمين دلوقتي قبل عاد تما كمان بقتل إزاي تقرأ كلمة ياسين؟ حللي لي هذه الكلمه ياسين والقران انا عايزه اقول لك اوصلهم مع بعض ازاي توصليهم مع بعض كيف تصل ياسين والقرآن ؟ اخرها ن وبعدها يبقى ياسين والقرآن والواو ايه تظهر يبقى الواو هتظهر بس خلي بالك يا مش كده الواو ايه هتظهر والنون هتظهر يبقى انا عندك النون هتظهر والواو اللي بعدها يبقى ياسين وبعدين بعد كده تروحي موضحه ياسين والقرآن الحكيم أو نون وهذا في قراءة حفص عن طريق الشاطبية لأن في طرق أخرى لحفص إحنا دلوقتي وإحنا, وإحنا وإحنا بنتعلم أو بنأخذ بنقول عن طريق الشاطبية يبقى لا يابد أن تميزي وإنتي طالبة علم بين الإظهار الحقيقي والإظهار مع ذرة اللي هو الحروف المزارع السبب اللي هي الإظهار المطلق والإظهار الحلقي هنا مهم أمر بنات يتعلم بيه قراءتي يتعلق بيه الموضوع اللي احنا بنقرأ فيه مدام هتكلم في الإضغام يبقى لازم أتكلم في الغنة مدام هتكلم في النون يبقى لازم أتكلم في الغنة وأقول إيه يا الغنة دي بنقول بالنسبة للغنة لازم نتعرف عليها الغنة لغة بذلك في كثيرات عندما تقرأ الحرف اللي بعده حرف النون مثلا بعده غنة ما بيجيبش أبدا الجزء المتقلف الخيشوم أبدا تقول ما يعمل. تقرأها ما يعمل بقول ده خطأ. ده خطأ ده انت لو فهمت الغنة وعرفت ان النون بعدها فيها غنة لازم تجيبي الجزء الخيشومي يبقى المفروض انه تفهمي معنى الغنة ايه علشان تفهمي انت هتعملي ايه عند قراءتك للحرف او المكان اللي يكون فيه غنة سواء كان في الاضغام او في الاقلاب او في الاخفاء طبعا الاذهار من نقول ان هو ما فيهوش غنة صفة الغنة الغنة من حيث اللغة لغة ايه الغنة دي؟ يقول العلماء صوت زائد له رنين يخرج من الخيشوم رنين جزء متقطع كده اللي فوق من كده فيه تجويف كده ان شاء الله هننزل لك الصورة المفروض إننا ننزل لك الصورة بتاعت الجزء اللي هو هذا الخيشوم لازم تنزل عشان تشوفي منظر الخيشوم ان شاء الله بالنسبة لي اللي هي ال ال من ناحية الغن من ناحية الغن من ناحية اللغة طب الصلاحا بيقول لك إنه هو ايه؟ صوت مركب في جسم النون يعني موجود في جسم النون خلي بالك يعني لو جيت تقرأ النون فيلي منخيرك كده قولي فيلي منخيرك قولي ان شوفي ازاي هتلاقيها برضو جزء منها بيطلع منين ان وزيها الميم ان فيلي منخيرك أنا جلوتي أفرق منخيري بصوعي ان ان لو فتحت ان أو ان خلي بالك يعني اذا مركب في جسم النون والميم يخرج من الخيشوم لعمل اللسان فيه الغنة لما بجي أقرأ غنة بقرأ أي غنة مثلا ينقلب دي نون بعدها قاف مخفى أو ماي يعمل ماي عمل خلي بالك هنا بقول لا عمل لللسان فيه يعني بقول لك يا بنتي ما تشنجيش لسانك أنت بتقرأي الغنة ماي ماي خلي بالك من لسانك اللي أنت بتقول ماي في لسانها كده خطأ أنا بقول لك لا عمل لللسان فيه يبقى المفروض انك يخرج من الخيشوم لعمل لسان فيه اي مكان خروج صوتك من الخيشوم ولما تيجي تقرأ إيه؟ أساساً, اساساً وانت بتجيبي الغنى بيبقى الجزء هقول جزء يبقى لساء او جزء يبقى شفوي او جزء لسان مثلا او جزء بتاعه جزء مخرج النون وبقيته من الخيشوم او جزء اللي بجيبه من الشفتين وبقيته من الخيشوم علشان يديني صوت الغنى صحيح زيك وأنا مثل انا بقرأ مثلا بقول ما هي حروفها حرفها النون والتنوين والميم طب زمنها ايه يقدرها العلماء بمقدار حركتين كالماد الطبيعي تقريبا وده يضبط بالمشافهة لان ممكن انسان يكون بيقرأ بطريقة التحقيق هيتناسب معاها طبعا او بطريقة الحدر هتتناسب معاها ما تجريش انتي مثلا بتقرأي مثلا بطريقة الحدر وتجي للننة بإلا الغنة وتروحي عطيها زمن طويل اطول من اللازم نسبي ادي الازمنة متناسبة مع قراءتك يا بنتي بذلك وانا بقرأ زي من الغنة يضبط لابد ان يضبط مون شافاها المعلمة لازم تعلم بنتها ازاي تضل للكثيرات لما بتيجي تقرأ الغنة وبتبقى بتقرأ بطريقة التحقيق تيجي على الغنة كلها هقول لها انت بدا بتيجي مثلا نون بعدها يا بالض... تقرأ مثلا مي يعمل تقرأ مي يعمل مي يخرج هكذا أقول يعني اقولها يعني ان اقولها اختلطت انت دلوقتي قرأتي قراءتي للمن من القراء من المن الرواه قرأتي لخلف بدون غنه يبقى ما قرأتيش لحفظ يبقى انت ما بتقريش لحفظ عشان تقرأي الحفص لازم تديني الغنه وزمن الغنه لان ظهور الغنه يتوقف على ايه هنا بقول لك ايه ظهور الغنه يتوقف على الطراخي يعني ايه الطراخي هي لها زمن طويل مثلا تقولي بتقولي ميش طويله ازاي بيجري الصوت ازاي هو ده مي يعمل ين شوفي التراقي شوفي الطول ايمان ين ين ينفقون ينفقون اه... لان صوت الغنه بياتي زي ما ذكرت لكم لازم يأتي صوت الغنه من الخيشوم ساعات كتير جدا البنت تقول مثلا الغنه قولي يا بنتي انت ما مجب... قراتيش غنه انت ما بتديش غنه اصلا من الخيشوم انت جبتي الحرف مكانه ومخرجه فقط لكن لم يصعد صوتك بعد كده لان المفروض ان انت اهو تجيبي مثلا ايه مي مي جبت الياء اطلعي بقى بعد كده بهدير الجزء الخيشومي مي مي فوق مال بالخيشوم مي مي يعمل ينفقون قربتي لسانك من عندي النون قربتيه من عندي حرف النون مخرج النون فين بقى الجزء الخيشومي اللي فوق يون يون يون يون مش يون يون كأنه هن لما نقرأ سبحان الله يا جماعة اللي هو نقول كيفية أداء الغنّة لما يجي أداء الغنّة يي كيفية أداءها عند أضخم النون الساكنة في حروف يعني مماثل. أي في حالة الإضغام بغنى يتم إعدام تماماً مش هقول إعدام يعني تشرع على الحروف من ناتا أعدام <تصفيق> يتم إعدام المخرج يا بنات يعني المفروض أن هنا دلوقتي اللساني يعني النون كأنها يعني إيه يتم إعدام المخرج اللساني للنون؟ يعني أنا دلوقتي وأنا بقرأ النون أنت سمعها أو شايفها؟ أو حس بصوتها؟ لا طبعاً يبقى مش كأنها مش موجودة لكنها تنتقل المخرج اللي هو تضغيم فيه اللي هو الايه؟ إلياء يبقى الخطوة الاولى ثم تجري بعد كده صوت الغنى من الخيشوم في معادة لو كنت بتقرأي نون مع نون بيقولك ما عدا حرف النون فيثبت في المخرج اللساني ان الوحيدة لان لسانك بتجيبي مخرج النون لان هي نون مثلا ايه من من من إيه؟ مثلا اقول من ايه من امن لا اللي هي انا عايز بالغنى يعني كلمة مثلا اقول ايه من نوال من نافع يبقى انت بالشكل ده تحط لسانك وتستمر فيه في مخرج النون من نافع وهكذا يبقى واحنا ونقرأ مثلا على ذلك مثلا عندها إضغام النون الساكنة في الياء نحو من 100 يوم. تبدأ للمضغم النون الساكنة خلاص. تضغم حرفا من جنس المضم فيه يبقى الياء هتبقى كأني بحط ياء في ياء ويضغم الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا غير كامل التجديد مع استمرار والغنى في إنه اللي هي الغنة يتصدر الغنة اضرام مهم بيسموه على شكله بيسموه اضرام ناقص لأن عداه جسم النون والابقاء على صفتها والبعض بيقول لا هي هتبقى في الحالة دي إيه كأنها إيه لأن هي بالنسبة لي النون هي باضرام لأن جسم والابقاء على صفتها وهي الغنة ودي طبعا موجودة في اللي هي أثناء قراءتي لما يجي هنا يا جماعة وأنا مهمة جدا جدا الدرس ده ده مهم جدا لمن يتعلم القرآن تنبيهات هامة عند أداء الغنة لما باجي أدي الغنة خطأ يبقى في في عند قراءتي الغناء إيه أول خطأ يقع يتم أداء الغناء دائما في وضع سجون الشفتين فلا تستديران الشفتين إذا سبقت بضم زي مثلا إيه كلمة طويلة كلمة سبقت بضم بعدها نون غنة أحسنتي بعدها زي كلمة إيه بنات غنة سبقت بضم غنّة سبقت بحرف مضموم حد كتب يكتب شيء؟ انظر أحسنتي منذر إيه رأيكم؟ أيوة يبقى انظر وإن تقرأي مثلا كلمة زي دي همزة بعدها نون اللي هي فيها الغنّة اللي هي عبديها الله هي حرف نون بعدها حرف ض من حروف الإخفاء ازاي اقرأ ازاي وانا بقرأ الغنة ازاي يلقى الخطأ يلقى ان بعض الناس تقرأ الغنة هنا ما زالت شفيفة مستديرة بتقول ام انظر ما زالت شفيفة مستديرة مقفولة مضمومة ام ام ام ام ام ام ام رجع شفيفة لك يا بنتي عشان تبقى شفيفة في كنتم كذلك انا همثلها لكم بحاجة اكتر شوية ويعني ان شاء الله عشان نتعلم منها يعني في نفس الكلمة وانا بقرأ مثلا بكلمة كنتم خلي بالك انا بقرأ هذه الكلمة الحرف الاول كاف مضمومة الحرف الثاني نون بعدها تاء غنة اخفاء الحرف الثالث مين مظهرة يبقى وانا بقرأ بعد كده بقول ضمي لكاف ضمن متقنا اقرأها كذا كو كو كو ولجعها لي مرة ثانية كن كأني بتقولي كن كأني بتقولي كن بس هتبقى مش هتبقى نون مظهرة لان بعدها ضوء هتبقى كن ابعدي طرف رسانك عن النون لما نيجي بعد كده ناخد الإخباء هناخده نقرأ يبقى رجعيسك ولذلك ده الخطأ في الغنة ان ما زالت ما زالت عند قراءتك للغنة الشفاه متعلقة بالحرف السابق مضمومة كما الحرف السابق ولذلك بتقولي كن كن على فكرة صوتها بيظهر حتى لو انت تتسمعيني من خلال النت او من خلال التليفون مش لازم اشوف شهايفك الصوت بيبقى واضح جدا وانت بتقولي فرق بينك تقولي كن كنتم وبين انت تقولي كن كن م. ما زالت ولذلك يجب مراعاة ذلك. ويكون ذلك سرعة على وسيلة واحدة يعني يعني في في سلاسة. وانت بتقوليها بتوقف سلاسة شديدة جدا. انك بترجعي بسلاسة. ما تقوليش كون كون يعني ده تعسر شديد في القراءة. تمضيط شديد. لا تمضيط ولا تمويج ولا تطنين لكن تقرئيها ترجعيها بسلاسة شديدة. وكمان مش بسرعة. بعد يرجعها كون يروح نطق عليها بسرعة كده. يقولها كنتم الغنى ليست نبرا خلي بالكم دي من أخطاء الغنى دي من أخطاء تضاف الغنى يمكن ما كتبتش لكن تكتب مهمة جدا أن تكتب في أخطاء الغنى تضاف إلى هذه الأخطاء إن ومن وهي من أكثر الأخطاء اللي بتقع فيها يقع فيها الكثيرات جدا إنه لما تيجي تققع الغنى فحقيقة دا الأمر هي ما بيجيش الغنى هي تقول إيه مثلا إن كنتم تعمل كده هي هي بترفع صوتها على حرف النون ما بيجيش الغنى الغنه ليست نبرا الغنه من الصياح الغنه مش رفع صوت الغنه جزء هجبي من مكان الشفوي او المكان مخرج الحرف والجزء الباقي اللي انت بقولك لازم أسمع صوته من الخيشوم وتديله زمنه الكافي أما السرعة على الرجوع لديك سرعتك على الرجوع في كنتم ده نبره كنتم وكان هذه الغنه لا اقرايها بالتالي كن كن لحد ما توصلي للجزء اللي طالع من فوق صوته فوق في الخيشوم كنتم كن كن كنتم لازم تسمعي الزنة او الصوت الجميل الرنان ده اللي موجود في الخيشوم عشان تجيب الغنة صحيحة عند اداء الغنة ده الخيب الخطأ الاولاني اللي هو ذكرنا فيه ان هي ما زالت استمرارية الشفاه في قراءتك للغنة اذا سبق سبقت الغنة بحرف مضموم وكذلك قلت النقطة الثانية في الاخطاء النبر على الغنة نقول الغنة ليست نبرا بالصياح الغنة لازم أسمع أو شوف أحس الجزء الخيشومي النقطة فائضة في الأخطاء عند أداء الغنة يجب الدخول عليها مباشرة دون تمضيط زي مثلا إني بعد الناس عندما تقرأ تقول إن الذين تل تقول كده كذا إن الذين إن... مش هي مش إن هي مباشرة همزة مكسو همزة مكسورة فانطلق مباشرة ان.. استفعي مباشرة بقى الهمزة المكسورة عند النون كأنها ساكنة ان.. بعد كده خيشوم حط مكانك يبقى همزة مكسورة نون في مخرج النون.. تغفل فلسانك في مخرج النون قفي ذمن وتضعي بعد كده الصوت من الخيشوم من فوق يبقى ان.. الذين ما تجيبيش الصوت بس في مخرج النون فقط مش ان.. ان.. يبقى من نحرق تنتقلي الى صوت الخيشوم الى الخيشوم إِنَّا الذين البعض على فكرة بيقع في خطأ اخر في الغنة وهو بيقرأ مثلا كلمة زي إِنَّا الذين دي انا بقول لكم انا دي بتمططها طول إِنَّا إِنَّا وهذا الخطأ ممكن تقع في خطأ تاني من اول الهمزة تقرأها من الخيشوم من اول الهمزة لان هي بتبقى على طول مباشرة على خيشوم يعني ما بتجيبش الهمزة طول إِنْ طول إينا، إينا. In, in. الهمزة تبقى فيها خيشوم تأث... تؤثر الغنة سبحان الله بتتأثر الغنة او قرأتها بك... بتؤثر الغنة اللي عندها في الحروف القبلية او البعضية وهذا من البعضية طبعا ده دل... الحرف اللي يجي بعد الغنة ده اللي هو متعلق بين زكان اخفاء ولا اضغام لكن ايه علاقة اللي قابله بذلك ايه علاقة الان ان ايه ايه ليه, ليه بيتخنخنيها ليه بيجيبها من الخيشوم لانك دخل على غنة وده قضاء شديد جدا في اللي بيقرأ الغنة لازم تدخلي على الغنة مباشرة بعد ما تتصير الحرف من مخرجه الهمزة مخربة أقص الحلق مكسور تدخلي مباشرة على النون من مخرجة ثم الغن ثم الخيشوم يبقى إن على طول مش ايه مش ايه اللي بتقرأ ايه مخنخنة أو خنفة دي بقول لها يا بنتي أفرت أفرت غنتك في قراءتك وطبعا في ناس بتبقى مش محتاجة غن عشان تتأثر بالقراءة هي بتبقى كل حروفها متأثرة بالخنخنة كل الهمزة من أول الهمزة لآخر حرف بيبقى عندها طالعين كلهم من المناخير وده من أخطاء التلوى الشديدة جدا يعني الأخطة الأخر بيقع أيضا في الغنة اللي بنقول نراعي يعني والتنبيهات تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا يعني المفروض أني قراعي في الغنة وأنا بقرأ مثلا كلمة زي مثلا إي حرف بعدها مستعلة أو مطبق يعني تتبع ما بعدها تفخيماً ولا أو ترقيقاً وذلك عكس الألف الألف يقول إيه؟ تتبع ما قبلها دي بتقول تتبع ما بعدها خلي بالكم الألف تتبع ما قبلها عشان كنا أقول إيه؟ مخارجة يبقى الألف بقت أ أو, أو صائب صا صا صابرين صا الألف بقت مفخمة لأنها تبعت ما قبلها الغنة العكس ما بعدها لذلك حرف إذا جاء بعدها حرف مستعلة بتفخم يعني مثلا اما اجي حرف مثلا على سبيل المثال بعد النون يكون تفخ... مثلا ما اجي حرف مثلا بعدها حرف مستعلة مطبق مستعلة مطبق زي ايه مثلا صاد طاء ضاء اللي هي حروف الاستعلاء حروف الاستعلاء حروف الاطباق يعني الاربعه اللي, اللي انتم عارفينهم الصاد والطاء والضاد والضاء لو جت بعد النون دول بعد اللي هي لو جت اللي هي النون بعد اي بعدها اي حرف من حروف الاطباق دول يكون تفخيمها أكثر طبعًا يكون التفخيم أكثر من الحرف المستعل المنفتح زي مثلا ماجي أقرأ مثلا إيه ينطلق الغنة هنا تبقى انفخمة أكثر ين ينطالقة طب يبقى مثلا لو أنا قلت ينقلب يبقى بيقولك شن كده بيقولك يراع إذا كان بعدها حرف مستعل مطبق يكون تفخيمها أكثر من حرف المستعلة المنفتح. يبقى تفخيمها أعلى ما إني أقرأ ين ين ين ما تقولي شيء ين قالب ين ما تبقيش أبدا زي الطاء. يبقى دي الدرجة بتاعت اللي هي تفخيمها في المستعلة المطبق تكون التفخيمها أكثر من حرف المستعلة المنفتح زي القاف يزي مقالب مثلا. لا أما إذا كان الحرف المستعلة المنفتح مكسور مكسور خلي بالك. في حينها تكون تفخيم تفخيمها ايه نسبة جدا يعني وانت بتقولي مثلا من قيام ما تقرئيش وانت من قيام مكسورة هي بعدها نون بعدها قف مكسورة ما تقوليش من من قيام لا قولي من من قيام لان تفخيمها بنسبة جدا نعم اقرب بالظبط هتبقى اقرب الى الزهار وفي نفس الوقت ايه دي مكسورة يبقى بالنسبة لان زي ما قلتلكوا قبل ذلك ان الحرف اللي هو المستعل غير المطبق بيبان فيه جدا اصر الكث ولذلك لما تيجي تقرأي من صيام, من صيام غير ما تقرأي من قيام من قيام تفخيمها أقل بكثير في الحرف المستعلى فقط غير المطبق اللي هي كس لما يأتي حرف النون أبله كس وبعده إيه قف مكسر, أو بعد مكسر ولذلك الغنى في الأخير اللي هو من قيام أقل تفخيما من غنى الأول اللي هو من, من مثلا إيه من صيام لأنها تفخم تفخيم نسبي هنا زي لأن الحرف الأولاني مطبق مستعله يبقى بالنسبة للحرف من من صيام تفخيمه أعلى شوية أكتر من من قيام أشار إلى ذلك صاحب الآية البائن لهن زائل بتطبع ألف وما قبلها والعكس في الآية في الغن أوليفة يعني كده معروف هو ده مخرج النون المشددة والنون الساكنة المضخمة مثلها ثابت في مخرج الاصلي يعني بحط النون المشددة والنون الساكنة فين؟ أما أنا أقرأ نون مشددة. إن الذين بحط طرف لساني في لثة الثنايا العليا. وكذلك لما اجي أقرأ الميم الساكنة والمضخمة مثلها والمخفى عند الباء. بقول مثلا ايه، ميم مثلا هقول ميم السا مقول وأنا بقرأ مثلا ميم الساكنة. ام بين الشفتين بدون إطراق. هنزللكوا ان شاء الله رسمة الشفايف في الميم عند قراءة الميم عشان تميز طبعا هو إحنا نخده بعد كده في حرف الميم والباء عشان تميزي بين قراءتك للميم وقراءتك للباء إزاي شكل الشفايف مجرد ملمسة في الميم وضغط شوية في الباء والمضغمة في مستوى المخفى عند الباء ثابت يعني إزاي أقرأ مثلا الميم مع الميم م مثلا إيه وأنا بقول الحرف الميم مع الميم مثلا إيه في ميم مع الميم زي إيه هتقولي كلمة ميم تبعدها ميم مثلا وأنا بقول عميات عم بقفلها بقفل شفايفي بديها زمن بس بعد كده خليبارك بطلع الصوت في الخيشوم عم ما بقولش عم بشفايفي بس بجيب الجزء الشفايف وبطلع بعد كده صوتي من فوق عميات سألون طيب ولذلك لا بد أن أبين أو أوضح ملخص هذا الكلام كله إزاي يا بنات إني بجيب بجيب الجزء في المخ الحرف في المخرج هناك آه. آه. آه. خطأ تاني بضيفه ان انا بقول ايه من اخطاء قراءتي عند قراءة اللي هي الغنة خاصة الغنة الاخفاء انخفاض الفك السفلي مثلا زي ما قلتلك وقرأتلك ذلك الواسل من شري بتقولي وانت بتقولي من لان ما قبلها في وضع الشفاء وخاصة ان لو قبلها مكسور وخاصة يضاف الى هذا الكلام وخاصة لو قبله مكسور يضاف الى هذه. وخصوصاً لو زي كلت من شري من شرّي بعض الناس بتقرأها هكذا من من مادل فتك صفر تحت أنا قلتلك يميز البنت اللي فاهمة الغنة من شكل شفاهيف عند قراءة الغنّة من قراءة الحرف اللي فيه غنة يبقى المفروض إن أنتي من مكس وصح أنا قلتلك من شري يبقى دين كأنها من شا يبقى من من أنتي نوم بس تخطف في الشين الرفوع تاني الرفوع تاني فتك يبقى مين مع مع مع تاثريش بشفايفك بكسر الميم اللي قبلها وتظلي أثناء قراءتك للغنه وانت شفايفك تحت ليه بتكسري تحت الغنه دي مش غنه دي سكون يبقى وانت بتقرايها تبقى من من من شر حاتد إذا حاسد حاتد دين اذا حسد من شر حاسد إذا حسن مراتب الغنه تقسم طبعا الأمر بتاع اللي هي الموضوع بتاع اللي هو موضوع مراتب الغنه تنقسم الغنى إلى يعني هنقول إنه بالنسبة لهذه المراتب يمكن مش عايزة أوجعد الدماغ بيها يعني لكن أنا عايزة أقول مش هقول حتى من ناحية الكمال أو النقص أو أكمل أو أنقص لكن هنجدها الدرجات اللي هي المراتب الأولى على طول ادخلي على المراتب الأولى عشان تبين لك الأمر أوضح المراتب الغنى إزاي تكون أكمل ما يمكن في إيه وهو يكون ممكن أكمل وأنقص اكمل ما يمكن في ايه في الحرف المشدد حرف المشدد زي نون والم مشددتين مشددتين لما اجي اقرا كلمه ان شوفي كامله ازاي شوفي اللسان موجود في المخرج والزمن بتاع الغنه حاسه بيه واضح الصوت جدا ان الذين او اما في النون عم في الهضوب الشفايف وبس كله بعد كده بعد كده اللي هي صوت الغنه واضح جدا عما يتساءلون عايز اقول لكم ان انا وانا بقرأ الميم اللي فيها غنة بحس بشفيفي فيها اثر تنميل الغنة الصوت الجميل اللي بيطلع من الخيشوم ده ما بتقوليش عما يتساءلون مجرد بتقفلي شفايفك. ادي كمال الغنة قوتها وضحها عما يتساءلون الجنة وم، وم رجاء سوي في الغنة وفي الميم المشددة، أم يدخل فيها أيضا النون والميم المشددة لسبب من الأسباب زي مثلا إيه أسباب إيه نون مضمة في نون، إن شاء خلي بالك نون مضمة في نون بقت كأنها نون مشددة زي الأولى بالظبط يبقى برضه هتديها مازال لسانك في مخرج النون بتقولي وتدي زمن الحركة اللي هي بنقول حركتين بالمشافهة تتم إن ان سمع صوت الغنة ولا لا سمع صوت الجميل الرقيم اللي يطلع من الخيشوم ده ولا لا لكن ان مجرد مجرد بقولك, بقولك وانت اللي ما بتطقنش الغنة بقولها انت بتجيب الجزء اللساني فقط لكن لا تألم تأتي بالجزء الخيشومي مش حاسة انها الصوت طلع من الخيشوم او ارتفع عندنا فوق زيك وانا بقرأ مثلا بقول نون واضغمه في نون زي النشأ او نون في الميم زي ميم مال. ده اللي هو اضغام نون بقت النون هنا في الحالة, في الحالة دي تبقى ميم وتضغم في الميم الثانية عشان تقرأ كأنها ميم مشددة يبقى رجعنا كأنها كالحالة الأولى الميم والنون المشددةتين ميم شددة نتيجة الاضغام في الميم ولا زي بالضبط إيه الميم مع الميم ولا كم برضو هنرجع كالحالة الأولى اللي هي الميم مشددة نون شددة نتيجة قواعده بعد لام التعريف زي كلمة أن أناس أن... يبقى برضو هنرجع الحالة الأولى هي النون والميم الميم المشددة تاني المتجانسين برضو الصغير في كلمة زي كلمة إركماعنا مش يبقى كأنها توصل إلى ميم مشددة الإضغام الناقص إضغام النون في الياء والواو من من واق كيف تحول النون إلى واو؟ شد. تبقى تقرأها؟ ميو ميو ميو واق مي يعمل والذلك دي بقول إيه؟ دي إلى حد دي هنقول إن هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية بتكلم فيها عند الإخفاء والإقلاب تانية كان باين فيها الأثر جدا المرتبة الثانية بنقول الإخفاء والإقلاب الاخفاء الحقيقي زي ايه لما اجي اقرأ كأسا دهاقة, كأسا كأسا دهاقة اللي هي ان شاء الله نتكلم فيها التنوين, التنوين او النون اللي بعدها حروف الاخفاء اللي انا هذكرها لكم في اللي هي حكم الاخفاء او كنتم اللي انا ذكرتها لكم برضو كنتم مش وطحة اوي زي ما اقول إيه؟ طبعا الإخفاء الشفوي ده الإخفاء الحقيقي اللي هو الإخفاء الحقيقي اللي هو الحروف اللي أنا أكلمها أكلمكم فيها في باب الإخفاء اللي هو آه آه اللي هو بعد النون بعدها حروف الإخفاء الإخفاء الشفوي اللي هي الميم بعدها الباء اللي أنا قلتلكم عليه ميم بعدها باء اللي أنا أنا قلتلكم في الإخفاء الشفوي اللي أنا قلتكم أم بيهم واللي هي يعتطن به وذكرت في قبل ذلك أو الإقلاب والقلب اللي هي أم بوركا بورك يعتصم بالله أمبوريكا أمبياء اللي هي دول بيظهر فيهم ودي الدرجة الثانية بتظهر فيهم الغنى تسمى الغنى يقول العلماء الغنى في هذه الحالة هي الدرجة الثانية غير غنة إن عم المرتبة الثالثة الغنى بتبقى فيها ناقصة يعني وهي بيقول إيه؟ نون مظهرة انت بتشوفي هنا غنى واضحة فيه إن هو هي قص الغنى موجود في النون لكن ما بقول البنت اللي بقوله بتعملي تقولي ان هو اقولها غلط انت باينت فيها غنة دي نون مظهرة فين الغنة هنا مفروض ما فيش غنة او غنة ناقصة هي اصل الغنة ليه ناقصة لان اصل النون فيها ايه في جسمها الغنة يبقى بقول ان لكن تقولي هي ايه ان هو بتحسي برضو الصوت في المناخير ان هو بل لكن ما بتطوليش بتقوله ان هو دي طويلة جدا بتقولي اصبات دي التوسط لأ ده زيادة جدا عن ولذلك أنت حاولتيها إلى حرف إنها دلوقتي كأنها فيها غنة أنعمت بت بالقول أنعمت علي مش أنعمت كذا أدتها غنة خطأ خطأ آخر في الغنة إنها في النون المظهرة خطأ آخر في النون المظهرة إننا أدتها صفة أدتها دلوقتي غنة كاملة مع إنها مو ظهرة النون مظهرة إظهار المطلق زي ما بقول دنيا لأن النون مظهرة بعض الناس تقرأ دنيا خطأ انت عملتيها غنة لأن أنت عملتيها كأنه حرف أصبح في غنة هي مظهرة يبقى أنت حولتها إلى إدتها اللي هي صفة الغنة كأن فيها صفة غنة اللي هي الدرجات الأولى من الغنة نون مظهرة موقف عليها كلمة برضه العالمين يقع فيها خطأ إن لما باجي هي هي, هي أصل غنة موجود فيها لكن يا بنتي ما تقوليش العالمين خطأ ليه طولت الغنة كده هي صح فيها أنه هي نون أصل غنة فيها التوسط فيها لكن العالمين مشين ما تقوليش كده الخطأ اخر يقع يبقى فيه اذا كانت بالنسبة لنا كلمة 3 بالنسبة للنون بالنسبة للميم ميم مظهرة اظهار شفوي زي لكم فيها لكم فيها على فكرة الكثيرات دم تيجي تقرأ لكم فيها تقول لكم فيها لكم فيها بتعمل فيها اضغام احذروا من الميم بعدها فاء بعض الناس بتضغمها تقول لكم فيها لكم فيها بعد الكاف ميم فاء على طول خطأ لكم ضمي لاكوم في لاكوم في التوصد في الميم أصل غنة في الميم يا بنتي وهي ساكنة لاكوم فيها وبعد كده بتعمليها بعض الناس تخطو تولي لاكوم فيها حولتها إلى كأنها غنة من الدرجة اللي هي إيه اللي هي الدرجة الأولى اللي هي الغنّ الكاملة يعني وكذلك الميم المظهرة لما تيجي تقف بسم الله الرحيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم ليه كده وكأنها أطالت أطالت إيم كأنها عملت فيها غنّة الدرجة الأولى اللي أو المرتبة الأولى اللي إحنا بنتكلم عنها المرتبة الرابعة وهي أنقص ما تكون أنقص ما تكون في إيه يدخل فيها اللي هي النون دقة المتحركة. إحنا كنا بنكلم الفاتح عن نور الساكنة. للدرجة التل التالتة. الدرجة الرابعة إن نون المتحركة. لما تقولي مثلاً إيه كلمة فيها نون متحركة. مثلا، نوديا نودية أو نور نودية أو نور. وأنا بقرأها يعني ما بديش زي ما بقول مثلاً لما بديش مثلاً زي رب العالمين. ما بديش زي النون بتاعة رب العالمين اللي واقف عليها كذا أبداً. لا طبعا لذلك هنا بالنسبة للغنى فيها يعني بنقول هي فعلا اقل درجة لان فين, فين الغنى اللي باين فيها بالمرة آه. نعم تكاف تكون طبعا مش موجودة ولذلك التنوين ونون تحرك الالتقاء الساكنين يعني مثلا ايه انا قطوله التقاء الساكنين نون ساكنة بعدها ايه التقاء ساكنين هتحرك الأولاني بالتقاء الساكنين في يبقى أنيق أنيق طول والتقاء هنا في الحالة دي برضو نفس الواضب مثلا ولا يظلمون فتيلا فتيلا ننظر فتيلا ننظر فتيلا نن. فتيلا, ننظر فتيلا, ننظر فتيلا, ننظر فتيلا, ننظر فتيلا ننظر فتيلا ننظر يبقى برده فيه ما فين أين الغنة فيها يبقى المفروض إن أنت ما تظريش فيها مين متحرك زي مثلا بقول إيه ما كانوا ما ما ما, ما شيء كان الغنه مش موجوده فيها ما وكذلك الميم المتحركة لالتقاء اللي هي ايه الساكنين زي ما ايه كتب عليه زي ما انا وانا بقرا إيه؟ كتب عليكم ايه كتب بتقولي كتب عليكم الكتاب يبقى دي بالنسبة دي الادغام اللي احنا بنتكلم فيه اتكلمنا دلوقتي عن الادغام بالغنة الادغام بدون غنة يا بنات طبعا زي اللي هم الحرفين الباقيين اللي هم لام والراء حرفين مجموعان في لفظ اللي هي بيقولوا عليهم مرل او لام وراء راء والراء مثال الراء بعد النون بقول ايه؟ بقول من بكلمة كلمة من ربهم كيف اقراها؟ هي اضغام طالما اضغام يبقى شيل النون النون هتدخل جوه الراء يبقى والراء هتبقى مشدادة هتبقى مر بس ما يكتش غنة ليس فيها غنة ما تقولش مر ربي مر بعد البندال يقع الخطأ فيها كالتالي البعض يقرأ النون هنا هكذا تقول مر رب مر ربيهم لا هي صحيح مشدد لبنها تقرع كالتالي مر رب مر رب يعني بقرأ بقرأ انا في الحالة دي رائن راء ساكنة ثم راء متحركة لكن بدون ما مديها زمن غنة. ما غنى مر رب بقولها ليه بتديها زمن طولي ما انا بديها حرفين لا الحرفين يبقى حرف ساكن متحركة هكذا مر رب بهم مر رب اقوله معايا مر رب بهم فتح الرأي الثانية مر رب ومثالها بعد التنوين غفور الرحيم ما اقولش غفورا رحيمه بعض الناس تقول غفورا طالما بعدها لام او راء لا تقرأ النون بالمره تضغم النون هتحول الى الراء تدخل في الراء زيك بتبقى هنا واحنا بقراها غفور الرحيم مثال اللام بعد النون مل لدنها شيلي النون واقراي مل مل على طول ميم لام على طول مباشره من لدنا وكذلك وأنت بتقرأي بعد التنوين رحمة لل رحمة لل رحمة لل ما تقوليش رحمة لل خطأ قولي رحمة لل كأنك وصف رحمة لل لل رحمة لل العالمين رحمة لل العالمين بعدين بعد اللي هو الام ال... اللي بعد رحمة لل رحمة للعالمين الام المشددة هنا يسمى الإضمام بغير غنى إضماما كاملا لي بقى إضمام كامل لأن هنا بيقول لك ذهبت تماما لفظ المضم وصفته النون راحت والغنة راحت عشان كده بنقول له هو إضرام كامل عكس لو كان الغنة إيه أصرها أو حاجة من الحرف موجودة أصرها يبقى نقول عشان كده بنسميه ناقص أما ده بنسميه كامل لأنه إيه إضرام كامل ذهب لفظ المضم النون راحت ذهبت وكمان التنوين ذهب السبب في إضرام النون الساكنة والتنوين في النون في, في النون في, في النون وفي التماسل وفي الميم وتجانس في الصفة التحرك النون مع الميم في جميع الصفات وفي الياء والواو والتقارب زي ما انت عارفين اشتركت النون مع الواو والياء في الجهر والاستفال اتفقوا في صفات معينة السبب ايه في اضغام اللام والراء التقارب في المخرج وفي اكثر الصفات طب ليه حذفت النون الغنى في اللام والراء وذلك للمبالغة في التخفيف فللالاضغام ثلاثة اسباب تماثل تقارب تجانس كما قيل في ذلك والثاني اضغام بستة اتت في يرملون عندهم قد ايه ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنه بينمو ايه علما الا اذا كان بكلمات فلا تدغم فلا تدغم كدنيا ثم صنوان اللي هو قلت لكم هو الاظهار الايه اللي هو, هو المطلق تلا والثاني ادغام بغير غنة في اللام والراء ثم كرر يعني ايه بقى وانا بقول اه يعني هنا للاضغام هنا ليه عشان يبقى في في ايه تقارب فده بيصبر جدا لنا اللي هي القراءة هنقف عند هذا الحال والاسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الإخفاء وزي أقب في الإخفاء وزي أقرأ الكلمة في الإخفاء وزي أدي إذا كان الإخفاء درجاته إيه أقرأ النون بعد القف اللي هو النون اللي بعدها قف زي النون اللي بعدها ذا ولا وبزي النون اللي بعدها جيم ولا زي وهكذا علشان نتعلم قراءة الإخفاء قراءة صحيحة في أي سؤال النهاردة هو طبعا إن شاء الله يكون الأمر بسيط بس طريقة التلقي ولذلك إخوتي بناتي المعلمات بتصحيح اليوم قراءة الغنة وقراءة النون المظهرة قراءة النون المضغمة وقراءة النون المظهرة طبقوا النهاردة اللي هو درس اليوم إن شاء الله بإذن الله علشان مرة في مرة أو درس الدرس نطبق حرفا حرفا اğu활 الله عز وجل لي ولكم قبول العمل يا رب العالمين اسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا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 اللهم ثقل بها موازيننا يوم تعز الحسنات اللهم ثقل بها موازيننا يوم تعز الحسنات اللهم ثقل بها موازيننا يوم تعز الحسنات اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعاليه الصالحين ونعوذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعاليه الصالحين اللهم انا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذك من النار وسلاسلها وأغلاله اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه في يومنا هذا ه ذنبا إلا غفرته اللهم لا ترى ترعانا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلما إلا نصرته ولا ميت إلا رحمت ولا مسافرا إلا رذت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة لنا من حوائد الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قريتها لنا الرحمتك يا رحم الرحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم اجعلنا من حب عبادك عندك يا أكرم الأكرمين اللهم حببنا إليك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 تنصرنا على القوم الكافرين اقبلوا قولي هذا واستقموا على الدين ما لكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الاخت بتسال عن ويل يوم يذل يذل يذل المكذبين ويل يوم ويل يوم إذل الباء الاخت اللي بتسال عن التفخيم النسبي لي اللي هي وهي بتقرا الحرف اللي هي المكسور يا مثلا ايه كلمة زي اللي هي احنا قرأناها أبلها مكسور يعني القاف هنا زي مثلا وانت بتقراي مثلا ايه كلمة زي مثلا في بدايه سوره البقره مكسوره هدى للمتقين قي قي ده تفخيم بس ما فيش مش باين مش قي ما بتقولش للمتقين للمتقين قين مخرج القاف لكن باين فيه اثر الكسر جدا عكس الحرف المطبق عرف عكس عكس الحرف المط... المستعلى المطبق الاول بنعمل الاطباق وبعدين بعد كده بنعمل الكسر عشان كده بيبقى بيظهر اثر الكسر في المستعلى المستعلى غير المطبق بيظهر جدا اثر الكسر الكسر اكثر من المستعلى المطبق بارك الله فيكم جميعا ورزقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ورزقنا ورزقني وإياكم الاخلاص في السر والعلن ورزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلم ورزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلم وبيض وجوهنا يوم العرض على الله عز وجل اللهم بيض وجهانا يوم العرض عليك يا رب ويم من كتابنا ويسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم واجعلنا في بطون اللحود آمنين وعند القيامة فرحين وبكتابنا وعلى جن وفي جنات وفي جنات ونهر مقتمين اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله أحبائي يكون لنا لقاء في الغرفة الثانية علشان أصحح التلاوة لمن أراد أن يصحح التلاوة اليوم جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم و